أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرولتهن أعق بردهن في ذلك إن أرادوا إصباحا ولهن مثل الذي What did you do, Daddy? I